في رسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة وَرَحْمَانَ الْجِنِّ يَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّى رَأَيْتَ آيَتَهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا من آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يطيكم كفئين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفق لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء فالله ذو الفضل العظيم